لقد وينا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين <تصفيق> لقد وينا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن